عنهما من سوءاتهما، فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكم أدنى الناصحين فدلهما بغرور. فدلاهما بغرور. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِبَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنِّ وَنَادَىٰ آدَمُ رَبَّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قاله بذو بعضكم لبعض عدو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 وَقَبِيلُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَ بَلْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا أباد. الله أمر الأخياء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا قالوا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 فريق هدى وفريق حق عليهم الضلال إنهم انتخذوا الشياطين أولياء من دور الله ويحسبون أنهم متدين قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.